وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق, سكرة الموت بالحق ذلك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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيتم قال قرين ولكن, ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكن بالوعيد قال لا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول مهل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن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 بيها ولدينا مزيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من الذي جعل مع الله الهًا آخر فلقيان فلقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغيت قال, قال قرينه رب هو ولاكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم قال لا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد القول لدي وما ما يبدل القول لدي وما انا بضلام ما يبدل القول لدي جهن مهَلِم تَلَأْتِ وَتَقُ يومَنَقولُول لِجَه مهَ لم تَلَأْتِ وَتَقُ وَتَقولُهَلمِز يَومَ نَ قُول لجَه وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزين